يا طالبا سنن الهدى بتساؤل يا من تريد الحق بالبرهان يا من تريد عقيدة السلف التي قد أيدت بدلائل القرآن هذا جوابي عن سؤالك يا فتى فاجن الثمار براحة وأمان فالزم سبيل الراشدين ولا تزق لا يخدعنك زخرف الشيطان فهو السبيل إلى السعادة والهدى وهو الطريق لجنة الرحمن كن مثل ما كان الرسول وصحبه والتابعون لهم مع الإحسان فلقد أبان لنا الشريعة دون ما غيب ولا زيغ ولا نقصان شهد الصحابة بالبلاغ شهادة قد صدقت بشهادة الرحمن واحذر سبيل الهالكين فإنها ترديك عن سنن بهوان أطع الرسول وسلمن لقوله إياك لا تصغي لقول ثاني واعضب على القرآن والسنن التي ثبتت عن المعصوم من عجراني لا لن تضل ولن تزيغ بنصه فهي الهدى والنور للإنسان واعلم بأن الله جل جلاله خلق العباد على مدى الأزمان كي يعبدوه ويفردوه بحقه فهو الإله فما إله ثاني وبذاك قد بعث الكرام جميعهم وتنزلت كتب من الرحمن جل الإله عن الشريك فليس من ند ولا شرك ولا أعوان بل كلهم خلق له وعبيده وهو الإله الحق ذو السبحان وشهادة الحق العظيمة ركلها نفي مع الإثبات ذي ركمان فالنفي قولك لا إله لدى الورى هو مستحق للعبادة ثاني غير الإله وذلك الإثبات في تلك الشهادة يا أخ الإيمان وشروطها سبع إليك بيانها العلم والإخلاص للرحمن وكذا المحبة واليقين قبولها والصدق والتسليم يا إخوان ويزاد كفرك بالطواغيت التي عمت بها البلواء في الأوطان فاعبد إلهك مخلصا ومتابعا لنبيك المبعوث بالقرآن واعلم بأن الشرك في عقد الأولى سلفوا على سنن الهدى نوعان فالأول الشرك الكبير وحده جعل النظير لربنا الرحمن للدني ساوى بالإله بما له فاحذر هدي تماوي النيران والاصغر الأدنى كفعل كذرية كمحسنا فعلا لرؤية ثاني أو كاليمين بغيره سبحانه من دون تعظيم ولا إذعان لا يغفر لكبيره أما الصغير ففيه خلف ياخ الإيمان إن الدعاء هو العبادة وهو في عقد الشرائع فتأنوا عالي فدعاءك مسألة كذاك بعبادة وكلاهما في النص متفقان والأصغر الأدنى كفعلك للرياء كمحسن فعلا لرؤية ثاني أو كاليمين بغيره سبحانه من دون تعظيم ولا إذعان لا يغفرن كبيره أما الصغير ففيه خلف يا أخ الإيمان إن الدعاء هو العبادة وهو في عقد الشرائع يا فتا نوعان فدعاء مسألة كذا كعبادة وكلاهما في النص متفقان فدعاء مسألة كذاك عبادة وكلاهما في النص متفقان فدعاءك المخلوق شرك أكبر إن كان ليس له بذاك يدان واحذر هديت من التمائم مطلقا حتى وإن كانت من القرآن لعمومها أعني النصوص وهكذا سد الذريعة هذه وجهاني وكذاك خشية دخولك في الخلاء فمن عهديت قلايد الشيطان لا تذبحا تقربا وتعبد إلا لربك لا لشيء ثاني والنذر حق خالص لله لا تصرف للمخلوقك كالأيمان وعليك إتمام النذور بطاعة لله لا في النذر بالعصيان لا تفعل عبادة في بقعة فعلت به للشرك والكفران والسحر شرك والسواحر حدهم قطع الرقاب بضربة بسنان وكذلك الكهان فاحذر منهم لا تأتهم فهم الحطيط الدان فلئن أتيت مصدقا فالكفر أو ذهبت صلاتك أجرها مئتان لا تبطلن هديت سحرا يا فتاة بالسحر ذلك نشرة الشيطان بل بالقرآن وما يباح من الدعاء فهي الشفاء بقدرة المنان إياك والتنجيم فهو مناقض للدين فاحذر يا أخ العرفان إن النجوم لها ثلاث مصالح ذكرت لها في محكم القرآن للرجم والتزيين أعني للسماء وللاهتدى وليس ثمة ثاني من قال شيئا غير ذلك فهو في درن الضلال وباء بالخسران إياك لو إن كان فيه تسخط أو كان فيه تطلع العصيان فلو تفتح كل باب للأسى وتزيد في عمل الخبيث الواني قل قدر الله العظيم وكل ما شاء الإله يكون دون تواني لا تحلفن بغير ربك واقتصد عوذ رسالك قلة الأيمان لا شؤم لا عدوى ولا صفر ولا هام فتلك وساوس الشيطان وعزم عزيمة مؤمن متوكل ومعلق للقلب بالرحمن لا لن يضرك يا فتاة إلا الذي كتب الإله بسارف الأزمان واحذر ذوات الروح لا ترسم لها صورا بأي طريقة ببنان فتكون ممن له درك الشقاء فالشرك والتصوير مرتضعان Yeah. واطمس معالمها فذلك سنة ثبتت عن المعصور من عدلان وزر القبور زيارة شرعية وهي التي جمع الثلاث معاني أن تدعون لميت بخصوصه أو تدعون لكل من هو فان أو تقصد تذكرا للموت أو ترجو الثواب بسنة العدل نها <تصفيق> إلا النساء فما لهم زيارة لحديث حبر الأمة الربان وأجي الزيارة كافر للدعاء بل لارتداع القلب عن عصيان لا تغلون هديت في قبر ولا رجل فتلك مصائد الشيطان إن الغلو وبلية قد أهلكت أمما مضوا في غابر لاني لا ترفعن القبر فوق الشبر لا تفعل كفعل معظم الصلبان لا تقرنما مع الدعاء وسيلة فالأصل فيه المنعدون تواني إلا الذي إلا إذا دل الدليل فجائز كالوصف والأسماء للرحمن أو بالدعاء من الذي هو صالح إن كان حيا حاضرا شرطاني وكذا بذكر الحال والعمل الذي هو قربة لله كالإيمان إن التوسل بالنبي لدى الأولى سلفوا على سنن الهدى نوعان بدعائه وقد انتهى بوفاته وكذا بطاعته مدى الأزمان إن التبرك أمره وقف على نص الدليل الواضح التبيان وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن فامنعه جزما دون نص يا فتاة بالذات والأزمان أو بمكان إياك سب الريح فهي مسبة لمقدر الريح العظيم الشام واسأل إلهك خيرها ولتستعذ من شرها واسكت عن الهبيان لا تنسبن إلى المنازل نعمة فتزل في حفر من الكفران لا تسألن بوجه ربك حاجة إلا دخول جنة بأمان واحذر من العمل المراد به الرياء وعليك بالإخلاص للرحمن لا تقسمن على الإله تحجرا ولتحسنن الظن بالمنان لا تقرن أن مع الدعاء مشيئة واعزم دعاءك يا أخ العرفان لا تنسبن إلى الزمان مسبة فالدهر مخلوق بلا سلطان لا لنا مشيئة الهادي إلى سبل الهدى بمشيئة الإنسان أثبت صفات الرب إثباتا بلا تكيف أو تحريف أو بهتان فالله ليس كمثله شيء ولا كفؤ له وتعالى ذو السبحان إياك والتعطيل والتمثيل في أوصافه فتكون ذا خسران فأمر آيات الصفات كما أتت في السنة الغراء والقرآن واحذر سؤال الكيف عن أوصابه وأجب بقول العالم الربان قل نعرف المعنى ونجهل كيفها والسؤل يحرم يا خلعرفان لا تأخذن بقول جهم إنه قد أنكر الرب العظيم الشان لا تحصر الأسماء في عدد وقدر دلت على الأوصاف للرحمن بتطابق وتضمن وتلازم فجنبث الثمار رب راحة وأمان وكلامه تحت المشيئة وهو من حرف وصوت جل عن قصان والقول في بعض الصفات كقولنا في بعضها والذات دون توان والله ينزل دون كيف يا فتى نحو السماء إذا مضى ثاني فيقول هل من سائل فأجيبه هل من منيب طالب الغفران ونرى الإله حقيقة يوم القيامة مرتين ورؤية بعياني فنراه يوم الحشر في عرصاته ونراه بعد دخولنا بجنان وإذا أطاف الرب شيئا لا يقوم بذاته فالوصف للرحمن وإذا يقوم بذاته فإضافة التشريف والتكريم يا إخوان وصفات ربك باعتبار ثبوتها ودوامها أقسامها نوعان ذاتية كالعلم أو فعلية وهي التي تنفك في الأحيان أثبت علو والرب فوق الخلق لا تصغي لقول التائه الحيران تؤمن النبي الاستواء فقد أتى في سبع آيات من القرآن في السجدة الرعد الحديد ويسر وبطاها والأعراف والفرقان ومع العلو فأثبت القرب الذي في سنة المعصوم والقرآن ومعية الرب الكريم لخلقه حق بدون حلول أو نقصان فمعية هي للعموم بعلمه وكذا إحاطته بذي الأكوان ومعية هي للخصوص بنصره وكذا كبت والتأييد والسلطان وله يدان كريمتان حقيقة ذاتيتان بمحكم القرآن ولربنا وجه كريم ما له مثل بلا تعطيل لو والله يعجب من خروج الشيء عن حكم النظائر لا خفاء معاني والله ينسى والمراد به هنا ترك الإله لفاعل العصيان علما وعمدا لا ذهولا يا فتا فاعرف هنا المقصود بالنسيان وقل القرآن كلامه منه ابتدا وإليه يرجع آخر الأزمان إياك والقول الخطير بأنه خلق كخلق الإنس والحيوان واشدد يديك بما يقول إمامنا ذاك الفتاة النحرير من شيء إثباتنا جل الصفات مفصل والنفي يجمل يا أخ العرفان ما في النقول معارض للعقل بل فيها تحار قرائح الأذهان وعمل بآحاد الحديث فإنه إن صح مقبول مع الإذعان إيمان لا عقد القول هكذا عمل فتلك ركائز الإيمان ويزيد بالطاعات إن قبلت كذاك ويعتريه النقص بالعصيان أركانه عند الأئمة ستة فالأول الإيمان بالرحمن ثم الملائكة الكرام جميعهم حق كما في محكم القرآن والثالث الإيمان بالكتب التي فيها الهدى والنور للإنسان والرابع الإيمان بالرسل الأولى قد أرسلوا لإقامة البرهان والله قدر كل شيء يا فتى بمراتب فاثنان ثم ثمان علم الذي سيكون ثم كتابة المعلوم في اللوح العظيم الشان ثم المشيئة بعدهن فما نشاء إلا يشاء الله ذو الغفران والله خالقنا وخالق فعلنا تبا لقول الملحد الشيطاني قل ليس في القدر المقدر حجة كي يستمر على الذنوب الجان لكنه عند المصائب فرجة أو عند توبتنا من العصيان والقبر إما روبة من جنة أو حفرة ملأت من النيران وسؤاله حق وليس به فموفق ومقارب الخذلان والبعث والميزان حق يا فتى وكذا الصراط يجوزه الثقلان فموفق الناج ومخذول كذاك مكردس في هوة النيران والحق أن النار والجنات لا تفنى على التحقيق بالعرفان والسلم والإيمان إن يتفرقا في النصق شيئان متفقان وإذا رأيتهما بنص واحد فإذا هما شيئان مختلفان فالسلم في عمل الجوار خيافتا وكذاك في عمل القلوب الثان ويجوز قرنك للمشيئة دون ما شك ولا ريب مع الإيمان وعليك إثبات الشفاعة إن أتت في السنة الغراء والقرآن كشفاعة المختار في فصل القضاء وبعمه ودخول أهل جنان وبرفعة الدرجات في دار الرضا وبمن أَتَى بكبائر العصيان لا يدخلوا للنار أو أن يخرجوا بعد الدخول لجنة الرحمن وشروطها إذن الإله كذرطا ودليلها في النجم دون تواني جان الكبيرة ليس يكفر عندنا ويكون بعد قيامة الأبدان تحت المشيئة إن أراد عذابه فبعدله أو إن أراد الثاني فبفضله فهو الرحيم بخلقه وهو الغفور لما جناه الجان ونحب أصحاب الرسول جميعهم من غير إفراط ولا نقصان ونحب آل البيت حبا صادقا بل من كمال عقيدة الإيمان لا تفعلنك فعل عباد الهوى أو تفعلنك شيعة الشيطان إن الخلافة بعد موت المصطفى بالنص للصديق في الرجحان وبعهده الفاروق صار خليفة وبعقدنا لهما عظيم الشان من بعده عثمان بالشورى فرابعهم علي يا أخ العرفان والقدح فسق في خلافة هؤلاء كالقدح في ترتيبهم بوزان من سبهم أو قال كفار هم فبه أحق الوصف بالكفران والصمت حق عن خلاف قد جرى بين الصحاب وهم به قسمان فالمخطئ لهم ثواب واحد أما المصيب فأجره ضعفان ولهم فضائل جمة قد دونت تقضي على الزلات والعصيان بل كل من أثنى عليه مليكنا بالمدح أو بالذم في القرآن فلأنه سيموت وفق ثنائه كصحابة المعصوم والشيطان أطيع الولاة بما تراه موافقا للشرع لا في الكفر والعصيان لا تخرجن عليهم إلا ترى كفرا كنور الصبح البرهاني وابذل دعاءك بالصلاح متمما هذا الدعاء بنصحهم برساني واصبر على جور الأئمة والأذى فولاتنا أعمالنا بوزاني لا تلعنن معينا إلا إذا ثبت الدليل به فشيء ثان لا تشهد فأدن له بنار أو رضا وبجنة من دون ما برهان هذا جوابك فالتزمه مفصلا واجعله زادا للمعاد الثان فلقد بذلت الوسع في تصطيره ووسمته نونية السعدان والله يغفر زلتي وخطيئتي ويعيدني من نزغة الشيطان